بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <تصفيق> عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 جَعَلَ نُورًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجاج لنخرج به حب ونبات وجنات ألف فم إن يوم الفصل كان مقاتم يوم يوفخ في الصور فتأتون أفواج وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرة الجبال فكانت سر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 وأعلابم وكواعب التراب وكأسها قام لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن لا يملكون منه خقاب يوم يقوم الروح والملائكة تصفّل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق